أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مفظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم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 وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعدوا بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادوا فأهلكوا بريح صبصر عافية، تقرها عليهم سبع ليالي. وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية